انني انا ربك فاخلعن عنك انك بالواد المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري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 قال قد أُوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل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 فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقَتَلْتَ نَفْسَ فَنَجَيْنَكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّكَ فُتُونَ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدِينَةٍ ثُمَّ جَاءْتَ عَلَى قَدْرِ يَأْمُوسَ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِ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 تُلْقِي وَإِنْ مَا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سحرهم أَنَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى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 إنه لك بيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرج لكم من خلافه ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمنا أيونا أشد عذابه وأبقا قالوا لن على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا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 كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تُطْغَوْا فِيهِ فَإِنْ تَعْثَوْا فَإِنَّ عَذَابِي غَلِيظٌ وَمَن يُحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى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 ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وَإِذْ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن